129. جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيب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 117. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض 118. إن ذلك في كتاب 119. إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون إِلَّا هِمَّ مَنْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُ بِعِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ بِالَّذِي يُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ ونسبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير